بسم الله الرحمن الرحيم إخواني الكرام أنتم بصحبة هاي كواليتي من القاهرة لنواصل معكم الاستماع ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا قراءة مباركة بصوت القارئ نشاري بن راشد العفاسي لسورة الكهف وسبع. ولا تقولن لشيء إنني فاعل ذلك غدا إلا أيشاء الله. والقر ربك إذا نسيت وق العساي. أهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا روى ابن إسحاق في سبب نزول سورة الكهف حديثا طويلة خلاصته أن وفدا من قريش أتوا اليهود بالمدينة وقالوا لهم أنتم أهل الكتاب فأخبرون عن صاحبنا هذا فقالت اليهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا وشدا وسلوه عن رجل طوافة قَدْ بَلَغَ مَشَارِقَ الْأَطْلِ وَمَغَارِبَهَا مَا كَانَ نَبَؤُ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا وَسَلْهُ عَنِ الرُّوحِ فَإِنْ أَخْبَرَكُمْ بِذَلِكَ فَهُوَ نَبِيٌّ فَتَّبِعُوهُ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ رَجُلٌ مُتَقَوِّلٌ